بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين. أوضح البيني. ألم ترى بالشدة لا. ألم ترى كيف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى ربك بأصحاب الفين. بأصحى لا بأصحى كمان ألم, ألم, ألم ترى بالشدة لا. ألم ترى ألم على ربك باصحاب الفيل. ألم توقيت على ربك باصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. لا تقرأ لب يجعل. ليش كذا بشدك ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابين وأرسل عليهم طيراً أبابين عليهم, أبابي عليهم لا عليهم كيف وأرسل عليهم نعم وأرسل عليهم طيراً أبابيل. وأرسل عليهم طيراً أبابيل. تغنيهم بحجاب تَرْمَاهُمْ لَتَرْمِيهِمْ مَا هِمْ لَهُ تَرْمِيهِمْ بِحِدَائِرَتِهِمْ مِنَ السِّجِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِدَائِرَتِهِمْ مِنَ السِّجِيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَكُ عصف فِيمَ غَاصَ فِيمَ قَوْل فَجَاء عَلَيْهِم